ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خَلَوْ من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم